ايه قد بسو يو تربل بصلاة في الجيبان اجيت جدك تلحم ايه من العلو غا تلقي الدير اغي غا نفسر له بيفيت الدنيا وما زال معلاشيت ماشي كلاش جي فورس تاست عاد مطلعوه كل بارلين بلوقع لي جاني فى الطريق نبلعوه لك تبالا بيت لا كاليتي فى الكمارة ماشي بالغواتة زبك يجي لحط للصنارة ما نفعش هنا موسيخة عمري والموكاسة كندر بسيك هاي الفرراب كينوضو العفاسة واشنبيانو وانتا فورس نو طالي نانو تاكوز فى التي تربين كتبو معا القحاب فى ميلانو هذا اللي دير عليكم فى هكاين غيوازو بكاتو خي بلسق هاتان سمارت تاع قحبلعشره و لي دازو قطعتو yeah. مكنا ساعه طوز بريماتو yeah. باني حضاره في هذا الراب سيرو مساعد yeah. غير ما تقولش فاسي وانت غير اميك المجاهد yeah. اجمع خراس كرالي كلاش عندي غيرو تين. راب غير روتين انت ماشي رابور انت غير كورتيست ترولوطوتي yeah. موسيقى فيها ريحه التغميره والتريتورات yeah. روايه الهاكيستيلو عندي قوت الساطورات yeah. ماشي عنصوري بلمدون حنا الانوناكي وانت جا مع جمهور عندو عقليس طاحيه شاكي yeah. مطاري والو غير خريطه تحت في البار بريز yeah. نيفو طايح من لوجتي زيرو في كويز yeah. طيحناه كريز دي شوف غي باص تيليكومونتا يقول ماي جاد بليز تحنس بالعرق دليكس ادو وش واجي شميت فيك الاندروجين في الكتبا غي داوي خاوي ما فهمتا قل واسويا غير غادي على الله باص البيبي لي غاديك بلوي القاقبه لحداقه غير في الزبان رطيتو الساحه حمام خبالك عليا صافي وليت نكروفيلي راكو خلاقي نطه حجرات هنايا سي سلام بين بوزي كونت ديموند نوار عليك هليلي ماخدماش معايا ديك الكتبات لاين علم ياجماعه كرك ربي انتي لي جون سين و هالك فن ها. لاحوك الفيادر مالو طايل دمونيا كي شقحبه و نازل كدر فيها فهم الدنيا اسكتها لفن فيك واحد غليقات و باب لا قران امي جمع سروك زالات الكارياريات عي ماتبوسي سمي راسك غلوساس بمازلغات زراق كان غوت كاي اي فارلوز دوك نصيحة مني سير تخدم واعطي للراب بالتقار كي تصرو هاد القلاوي اللي شافونة باسمنا اللي عارفني كم بلون في الهواء والقيفار صالات الحفلة فرقوا عليا الجوقة من هنا